وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم إ ل ى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور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 إ ن م ا يتذكر و س و ع ب النابلسي ا ذ ي آ م ن و اتقوا ر ك م ل ذ ي ن أ ح ن و ا ف هذه ا للعلوم د ن حسنة ي ا ا وأرض ا يوفى ا ل ص ا ب بغير ر أجرا و ن س ا ب ق ل إ ن ي ا ل ل ل ه م خ ص اني له د ي وأمرت لأن أكون أول لأن م م ل ل ا س ن إني قل أ خ ا ف إ ن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أ ع ب د مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه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 ثم يهيج فتراه مصفر ا ثم يجعله حطاما إ ن في ذلك ن ذ ك ر ى لاولي الالباب افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله أُولَئِكَ فِي عَضْرِ ك ت ا ب متشابيا مثانيه اقشعره منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تنيه جلودهم وقلوبهم إ ل ى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء افمن ََ يتقي ََِ بوجهه َِِْ سوءا ُ عذاب َ يوم َْ ا ل ْ ق ِ ي َ ا م َ ة ِ وقيل ََِ للظالمين ََِِِّ ذوقوا ُ ما كنتم ُُْ تكسبون ََُِْ أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءًا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 ولعذاب ا ل آ خ ر ه أ ك ب ر لو كانوا يعلمون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم في الله الخزي الحياة الدنيا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 يوم انكم ل ق ي ا م ة ع د ر ب تختصمون م إنك يوم ت إ ن ه ميتون ثم إنكم يوم ا ل ق ي ا م ة عند ربكم تختصمون فمن أ ظ ل م ممن كذب على الله وكذب بالصدق إ ذ جاءه اليس في جهنم مثوا للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أ و ل ا ك ذلك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم اسوء الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون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 ويخوفونك ب ا ل ذ ي ن من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أ ايس الله بعزيز في انتقام ولئن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 عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم ع م ل و ا على مكانتكم إ ن ي عامل فسوف تعلمون من ي أ ت ي ه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم م و س و ع ن النابلسي ض ل ع ل ي ه ا و م ا أنت ع ل ب و ك ي ل ا ل م ي ه ا س م و ت ه ا و ا ل ت ي ل م تمت في م ن ا م ه ا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 واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن ظ لفضيله م ما و ا ا ل د ع ت و م ر محمد ل ا ت ب ا ل ن ا ب ل س ء وحاق ب ه م ما ا ك ن و ا به ي س ت ه ز و ن ف إ ذ النابلسي مس ا إ س ن طر دعانا ثم إذا ل ن ع ل و م ن ا ق ا ل إ ن م ا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 و م هم بمعجزين أ و ل س و ع ل م و ا ل ن ا ب ل س ط ا للعلوم ر ز ا ل ك ل آ ي ا س ل ق ا م ي م و س و ع و النابلسي أ ح ك م ل ل ع ل ك م الاسلاميه ع ذ تقول ان حسرة على فردت أن تقول نفس يا حسره على ما فردت في جنب الله أن تقول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 ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسوده م اليس في جهنم مثوا للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ل اسماء ي م ه ل س و و ل الله هم يحزنون ا خ ا ل ق كل شيء ك ف ر و ا بآيات الله أ و ل ئ ك ه م النابلسي خ ا س ر و أ ا للعلوم تأمروني ا ل ا س ل وإلى ا ل ذ ي ه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 و السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض إ ل ا من شاء واشرقت ر ل أ بنور ربها الكتاب ا ل أ ر ض بنور ربها ووضع الكتاب وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون وغفيت وهو نفس عملت كل ما وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا, <سيق> الذين <كفروا> إلى جهنم زمرا> حتى إ ذ ا جاءوها فتحت أ ب و ا ب ه ا وقال لهم خزنتها وثيق الذين كفروا قال لهم خزنتها ألم يأتكم وقال لهم خزنتها أ ل م ي أ ت ك م رسل منكم يتلون عليكم آ ي ا ت ربكم يتلون عليكم آ ي ا ت ربكم وينذرونكم لقاء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 علمة ا ل ع ذ ا ب ع ل ى ا رب العالمين اللهم رحمنا نرجو زكا قيل ادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها فبئس م ث و ى المتكبرين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 وصيق الذين اتقوا ربهم إ ل ى الجنه زمرا حتى اذا ج ا ؤ و ه ا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين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 ب ح م د ربهم وقضي بينهم ب وقضي ا ل ح ق ق و ل ا ل ح م د لله رب ا ل ع ا ل م ي ن